بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته